بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه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 وبينا شيئا مما أتى في السنة ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفي الرؤية. هو العلم والفقه في الدين وهذا باعتبار تقديم أقوال الرجال على الأدلة فالكل يقول الحق عندي فقالوا إن الأمر بالاجتماع طعنوا في ائمه المذاهب إن الأمر بالاجتماع <تصفيق> طعنهم في ائمه المذاهب وهذا الحقيقه قول فاسد لان ائمه المذاهب علماء لهم منزلتهم كيف حال العلماء قبل هؤلاء كيف حال الامه قبل هؤلاء العلماء ائمه المذاهب قبل وجودهم كيف كان الناس الإجابة معلومة كيف كان الناس على غير أئمة ماذا ولا لما مستندهم الرجوع للآيات والأحاديث هؤلاء علماء اهتم طلبة العلم ممن حولهم بما قد اختاروا من أقوال فدون بعضها وبعضهم قد دون هذا ثم أتى من بعدهم واستفاد منهم وهكذا مثل المدارس الموجودة الآن يعني ممن عاصرنا الشيخ الألباني رحمة الله عليه الشيخ بن عثيمين الشيخ بن باز كل منهم له طلاب وهكذا فالأمر بالاجتماع كلهم يرونه بل أثر عنهم أقوال ماذا قال الشافعي إن صحى الدليل فهو مذهب والإمام مالك ماذا نسب اليه كل يأخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر وأبو حنيفة أرجع الامر إلى من؟ إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم والإمام أحمد مستفيض عن هذا اذا كلهم يأمرون بالاجتماع على الأصل وهكذا المحققين ممن تبعهم فهل الاختلاف والتفرق هو المطلوب لا إذن بعضهم اعتبره انه هو العلم والثقه في الدين وصار الامر بالاجتماع في الدين لا يقول به الا زنديق او مجنون كما يقولها بعض الناس هل نجمع الناس على قول واحد نعم كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قول واحد الم يكونوا على أهد النبي صلى الله عليه وسلم قولا واحد اجيبوا ها بل كانوا على قول واحد اسمعون النبي صلى الله عليه وسلم يوجههم فيستجيبون وهكذا وربما يقع منهم اختلافهم في الفهم كما قال صلوا في بني وريضة النص واحد ولكن اختلفوا في ذهما وهكذا من بعدهم وقع كما وقع في الصحابة ولم يثرب النبي صلى الله عليه وسلم على من صلى في الوقت وهو الذي أصاب ومن أخر حتى فات الوقت وقال المقصود ذلك وغالبا من يرغبون الفرقة يجعلون لهم قواعد تساعدهم على الفرقه فبعض الجماعات يقول لا نتكلم في الخلافيات ويقصدون بها امور العقيده وغيرها فهنا قعدوا لانفسهم امر انه يسوغ لنا ان نختلف ونجتمع كيف نختلف ونجتمع اذا اتى الامر نجتمع عليه وبعضهم قعد لنفسه يعذر بعضنا بعضهما اختلفنا فيه ونجتمع فيما اتفقنا عليه وبعضهم يقاعد لنفسه وحده الصف لا وحدة الرأي وهكذا لأنهم في الاصل قد خالفوا فيجعلون لأنفسهم سياج حتى لا يأتيهم النقد أو الرد بل ربما تجدهم الآن يدافعون عن الرافضه بل يزورونهم في منازلهم وهناك من يسميهم بالإخوان إخواننا وهكذا أو كما يقع من بعضهم من الارتباط والتواصل مع بعض المشبوهين من أصحاب الأفكار العقلانية أو بعضهم من يجالس قلاة التصوف أو هكذا فهؤلاء جعلوا لأنفسهم هذه الأمور حتى يخرجوا من النقل والرد ويقولون كيف يجتمع الناس لا يمكن هذا والحقيقة هذا تحكيم للعقل وتقديم به على النقل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس واجتمعوا وقد أتاهم على فرقه شديدة إذن تبين فساد هذا نعم قال رحمه الله الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به هذا الأصل يتكلم عن وحدة القيادة يتكلم عن وحدة القيادة والنصوص الواردة في ذلك كثيرة فالاجتماع لا يكون اجتماع تام إلا بسمع وطاعة والسمع وطاعة لولي الأمر وأولي الأمر صنفين العلماء والأمراء ولكن الذي له البيعة هم الأمراء وليس هناك بيع اهل العلماء فهنا يكون لهؤلاء في هذا الأمر كم المطاعين كم المطاعين في الشرع تجيب ها كم المطاعين في الشرع تعرف الجواب ها عندك بلور مرام تحفظ مم. المطاعين خمسة مم. تاتي بها شاركت قبل توضا بقي واحد انت قلت طاعه الله طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واولي الامر حتى نقتصر عليك والوالدين بقي واحده انت متزوج ولا اعزب كذا طاعه الزوجة؟ طيب استريح خذ نصره واحده تعال طاعة، ال... انتهى الجواب ما سمعتموه في غيره؟ أجاب الخمسة. بس يكفيديو. لك واحد. كتاب واحد. طاعة الله وردت الأدلة كثيرة. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم عندك. طيب. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أطيع الله وأطيع الرسول وإيه؟ وأولي اولي الامر منكم اذن هذا دليل على ثلاثه طاعه من و طاعه الوالدين و الزوجة الزوجه لزوجها هذه الامور الخمسه اتى فيها الامر الواجب الامتثال الواجب الامتثال ووردت العقوبة في العقوبه على عدم الامتثال من كان عنده أشرطها وكتب للتوزيع يراجع فيها الإخوة الحقيقة نرغب أن لا يكون ذلك إلا لكبار العلماء وفق الله الجميع هناك العقوبة العقوبة على من لم يمتثل في هذه الأمور الخمسه طاعة الله طاعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه واجبة الامتثال طاعة أولي الأمر وجدت بي وهو الطاعة في المعروف ويدخل في ذلك طاعة الوالدين وطاعة الزوجة لزوجها إنما الطاعة في إنما الطاعة في المعروف فإن امروا بمنكر فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق إن الذي أمر الله تبارك وتعالى به فيه صلاح للنفوس وصلاح للعباد فالله تبارك وتعالى أمرهم فيما هو خير لهم وكذلك ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم قال ما امرتكم به اتوا منهم ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا والله تبارك وتعالى قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فالامر بالفعل جعله النبي صلى الله عليه وسلم تحت حدود الاستطاعه وأما الامر بالترك فهو على امره باقي ليس فيه تفصيل واضح وهناك امر بالفعل وأمر بالترك فالامر بالترك قيد بالاستطاعه فنفهم من هذا أن جميع الأوامر الشرعية والتكاليف هي تحت الاستطاعة في افعال المكلف وأقواله وأما الاعتقاد فلا واضح؟ وأما الأمور الأخرى فعلى الاستطاعة الصلاة إذا لم يستطع قائم يجلس لا يستطيع جالس وهو مضطجع لا بأس ولكن هل تسقط عنه؟ لا الحج ربما يسقط عنه لماذا؟ إلا من استطاع إليه سبيلا الزكاة هل تجب على الجميع؟ أم على الواجد للمال؟ البالغ للنصاب المستوفي شروطه هو كذلك الصيام فمن كان مريضا على سفر فعده من أيام أخر ربما لا تكون عدة من أيام أخر ربما يطعم وهكذا ما أمرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانته أما ما يتعلق بولاة الأمور فالأمر بذلك مقيد أن يكون في الطاعة من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله ومن عصى أميري فقد عصاني ومن عصاني فقد عصى الله إذن في طاعة أولاة الأمور طاعة للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه أمرنا بطاعته. وطاعة لله تبارك وتعالى لأنه أمرنا بطاعتهم إذا من لم يطع ولاة الأمور فهو عاصي فلم يطع الله ولا رسوله بالإضافة إلى عدم طاعته بولاة الأمور من هو ولي الأمر المطاع فهنا المسألة فيها نوعين السمع والطاعة فما الفرق بين السمع والطاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث الارباض قال فإنهم يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثير قبل قال أصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبد حبشي وهذا معناه وإن كان لم ترغبوه وإن كان لم ترغبوه أو ان كان في من ليس فيهم ذلك وهي في قريش ربما يأتي من يتغلب واستتب له الأمر فله السمع والطاعة من القرشي وغيره هذا وإن كان عبد حبشي من المخاطب بهذا قريش وغيره المهاجرين والأنصار فولي الأمر الذي تولى سواء ذلك باختيار أهل الحل والعقد أو بالولايه له بالعهد كما حصل بالاختيار يوم السقيفة لأبو بكر فقيل إنما هو لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا أدلة وقيل القولين فيه قوته او سواء بالاستخلاف كما فعل ابو بكر مع عمر او سواء كان ذلك بالاختيار والشورى كما حصل لعثمان وعلي او كما كان لمعاويه في بدايه خلافته بالغلبة ثم تنازل له الحسن بن علي فاصبح عام الجماعه فمن غلب واستتب له الأمر دان الناس له بالسمع والطاعة وهذا الأخير لا يرغبه أصحاب الأفكار المنحرفة والخوارج والعجيب أنهم لا يختارون هذا الرأي وهم يريدون الولاية بالغلبة والخروج الحكم ففرض بين من يريد أن يحكم بالإسلام ومن يريد أن يحكم بالإسلام الذي هو يريد نحن في بلادنا ولله الحمد قائم هذا الحكم ومع ذلك هناك من الخوارج من هم لا يريدون بل يجتمع بعضهم مع بعض كما اجتمعوا في مكة قبل شهرين ما سمعنا ستين شخص مع شخص بايعوا عند الكعبة وخلعوا بيعة ولي الأمر إذن هذه الأمور بها يستتب الأمر السمع هو الإصغاء للأوامر والطاعة هو تنفيذ تلك الأوامر إذن فرق بين السمع والطاعة فمن الناس من يسمع ولكن لا يطيع. ماذا قالت اليهود؟ سمعنا، ها، وعصينا. وهناك أناس فيهم شبه من اليهود، فهم يقول سمعنا وعصينا. وأما المقتفي المقتدي يقول سمعنا وأطعنا. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وأنضرب ظهرك وأخذ مالك كيف ولم يؤخذ مالك ولم يضرب ظهرك إنما يقال لو سمحت فعل كذا وفعل كذا ومع ذلك تجد تأفف وتضجر إذن السمع هو الإصغاء والطاعة التنفيذ لتلك الأوامر اسمع وأطع هذه نصوص أهل البدع لا يحبون أن تنتشر في الناس هذه النصوص ويدعون أنهم أهل عناية في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر وهم لا يريدون أن ينشروا هذا المعروف في الناس وهم قد وقعوا في المنكر أليس الذي دل على أحكام الصلاة وأفعال الزكاة والصيام إذا استدللت استدللت بقال الله قال رسول الله لماذا في أحكام السمع والطاعة لا تريد هذه النصوص أن تسمعها بل ربما بعضهم لا يريد ان يسمعها الناس فضلا على ان يسمعها هو. فيحذر الناس ممن عرف عنه الولاء والسمع والطاعة لولاة امره ويجعل هذه الممدحه المنقبه يجعلها له مدمه الحجاج بن يوسف الثقفي رمى الكعبه بالمنجنيق وتقدم للصلاه من صلى الله خلفه الصحابه رضي الله عنه فقد ادبهم محمد صلى الله عليه وسلم وعلمهم الآن لو يحصل من بعض ولاه أمور المسلمين شيء لوقعوا في الخروج اللفظي ولربما وعظهم خرج في الخروج الفعلي ولذلك وصفت طوائف بالقعدية تعرفون من هي القاعديه هم الذين يرون خروج الناس وهم لا يخرجون وما اكثر القاعديه ودعاه القاعديه فهم اهل تلون ثم ان هذه الصفه الكاشفه وهي السمع والطاعه يلزم منها البيعه يلزم منها البيعة لولي الأمر والبيعة عقد في الذمة لولي الأمر في طاعته وعدم مخالفته ومن خلع هذا العقد فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه فالامر فيه خطورة ومن مات مات ميته جاهليه اي وافقهم لانهم يموتون على غير امام مبايع فقد وافق الجاهليه ما هي الجاهليه هي وصف لحال ما قبل الإسلام من أقوال أو أفعال أو اعتقاد أتى الإسلام بردها واضح؟ الأخ أنت ما هي الجاهليه أنت أجب ما هي الجاهلية إذن كن معنا لا تكن مع اللمبات والإضاءة الجاهلية هي وصف لحال ما قبل الإسلام من أقوال أو أفعال أو اعتقاد أتى الإسلام برده وهذا مما ذكر فمن مات على غير إمام مبايع مات ميته جاهلية هل تسمع وتطيع فيما تريد أنت فقط وأما ما لا يعجبك لا تسمع فيه ولا تطيع إن كنت كذلك فأنت صاحب هوى فإنما استجبت لما وافق هواك وإنما السمع والطاعة حتى لو خالفت هواك بما أنها ليست أمر بمعصية حتى تكون صاحب هدى ففرق بين صاحب الهدى وبين أهل الهوى فالمتبع يقتفي ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال ولا يخلع الربقه تسمعون بعض العبارات فلان منشق هذا خالع ربقه خرج عن الجماعه فمن فارق الجماعه ماذا ها حديث النبي صلى الله عليه وسلم من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام تعرفون الربق النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الصحابة بما يفعلون ويمارسون الدابة في البيع والشراء في سوق بغنام يجعلون لها ربق حول العنق فهذا ربق والعامه تسميه ربق هو ربق ولذلك الذي يسلم ماذا يقال عنه اعتنق الاسلام ايش معنى اعتناقه الاعتناق يتعلق بايش بالعنق اعتنق الاسلام والذي خرج عن الجماعه خلع ربقة الاسلام فمن حيث هذا الوصف وافق الجاهليه فان مات مات ميته جاهليه لانه مات على غير امام مبايع فكيف ببعض هؤلاء يترك بلاد الإسلام ويذهب إلى بلاد الكفر ويدعو إلى الإسلام بدعوى أن ولي أمر هذه البلد كافر يترك بلد على اعتبار قوله في ولي أمر مشكوك في إسلامه وكفره ويذهب إلى بلد كلها كافرة المجتمع الجميع كافر فيا عقلاء المسلمين انتبهوا لهؤلاء على اعتبار قوله وإلا الآن أشك ان هذا لا يكون الا بعد اقامه الحجه واجتماع الشروط وانتفاء الموانع وهل حصل هذا مع حاكم من حكام المسلمين ولكنهم يكفرون بالكوم بالكليه لا توجد في بلاد الاسلام رايه ولا نظام اسلامي ثم يتركهم ويذهب إلى بلاد نصرانية أو يهودية أو وثنيه أو لا دينية جماعة وقيادة فيأتي تحتها ويطلب جوازها والإقامة فيها باسم اللجوء السياسي وهنا أمر بالاعتصام والاجتماع والسمع والطاعة فرق بين من يلزم الهدى ومن يتبع الهوى فهؤلاء اهل الاهواء احذروهم فلا يتكلمون في دين الله ديانه انما هم اصحاب دنيا ومطامع وأهداف واغراض سمعنا بعضهم من كان عندنا ممن أنشأوا لجان للحقوق فذهب المسعري والفقيه إلى أمهم الحنون إلى بريطانيا في لندن ومنها يحاربون الإسلام وأهله والله لو علموا منهم نصره للإسلام والمسلمين ما مكنوا ولكن علموا أن من هؤلاء سيكون تثريق لجماعة المسلمين فسهلوا لهم السبل ودعموهم وأيدوه وأنثال هؤلاء كثير لا كثرهم الله إذن الاجتماع لا بد له من سمع وطاعة وإمام وبيعة لمن تأمر علينا ولو كان عبد حبشي فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا شرعا مما أتى في الكتاب والسنة وذكرنا شيئا من هذا وقدرا وهذا مشاهد حياة الناس وتجارب الناس كل جعل له قائد حتى الكفار يعرفون أن الأمور لا تستقر إلا بمقدم فيهم يرجعون إليهم وينظم لهم أمورهم لا يصلح الناس فوضى لا سرات لهم الناس تصبح فوضى ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به بعضهم علماء ولكنه على فكر الخوارج لانهم في معامله ولاه الامور الناس على ثلاث اصناف صنف غلاء في السمع والطاعة فيراها مطلقه لهم في الخير والشر والحق والباطل، وهذا وقعت فيه الروافض فيرون العصمة وطائفة غلت فليس هناك من يستحق السمع والطاعة فلا بد أن يكون معصوم من الوقوع في الخطا فما الفرق بين هذه الطائفة والطائفة الأولى؟ الطائفة الأولى ترى أنه معصوم أصلاً، فخطئه صواب. وباطله حق أما الطائفة الثانية فترى أن ما يقع فيه سبب في الخروج عليه وتكفيره فيرون أن يجب عليه أن يكون معصوم في أقواله وأفعاله واضح واضح التفريق بين العصمتين الأولى يرونه أصلا هو معصوم الثانية ترى أنه يجب عليها أن يكون بدليل أنهم لم يرضوا من المعصوم صلى الله عليه وسلم ألم يقل أولهم ومقدمهم اعدل هذه قسمة ما اريد بها وجه الله يطعن في نية محمد صلى الله عليه وسلم وفي قصده وهو أتى اعتراضا على النبي في سياسته في توزيع المال هم طلاب الدنيا ذكر ابن ابي شيبه وصف هذا الرجل ما اسمه ذو الخويسرة قال أتى في قبل وجه النبي صلى الله عليه وسلم رجل ناتئ الجبين غائر العينين كث اللحية إزاره إلى نصف ساقه أو صف قال فاتى من قبل وجهه وكان يوزع الغنائم ثم أتى عن يمينه ثم أتى عن شماله ثم أتى من خلفه أتى من كل الجهات فلم يرى عطاء النبي صلى الله عليه وسلم له ثم اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فاقبل عليه بوجهه فقال هذه قسمه ما اريد بها وجه الله اعدل يا محمد فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم اليه فقال له ويلك ان لم اعدل من يعدل اللهم صل وسلم على رسول الله لم يرضوا رسول الله امام فهل يرضون من بعده ائتوا لي بزمن من الأزمان رضي الخوارج بولي أمر من المسلمين بعده ذو النورين قتلوه التجيبي ومن معه حتى أنه ضربه وطعنه بطعنات قال ثلاث لله والست لما في نفسه عليه ثم لما قتلوه فقال حراس بيت المال لما رأيناهم بعد قتله انصرفوا إلينا علمنا أن القوم أهل دنيا لأن قائلهم قال لهم يا قوم استحللتم دمه ألا تستحلون المال فانطلقوا إلى بيت المال فأخذوا ما فيه وسلبوا طلاب دنيا في كل زمان وإن أظهروا صفات الصالحين من اللحى وتقصير الثياب بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفهم وصفا دقيقا قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم وقيامكم إلى قيامهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يقول أهل العلم لا يبلغ العقول فيعقلوه ولا القلوب فيؤمنوا به إنما يهذونه هذ وهم أهل عناية بالقرآن من حيث رسمه لا من حيث معانيه وتدبر ما فيه فتجد غالبا يهتمون بالقرآن ليصطادوا به من يتبعونه ويهتمون بالعناية به أو قيادة ما يتولى أمره وهكذا والحمد لله يتولى هذا كوكب ممن هم يعتنون برسمه ومعناه والاقتفاب به على هدي السلف الصالح النبي صلى الله عليه وسلم حذر هنا من صفات غريبة عجيبة إذا أردنا أن نضرب المثل معاشر طربة العلم في الصلاة أو في قراءة القرآن من لنا أن نضرب المثل بهم؟ بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة الذين نذكر صفات هذه العبادات التي يمارسونها يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم تحقرون أنفسكم عندكم لذلك ماذا يقول ابن عباس لما أتى الحرورية قال أتيت قوم لهم بالقرآن دوي كدوي النحل جباههم كركب المعزة من الصلاة تعرفون المعزة ركبة العنز ذوات الأربع ركبها في أيديها وهذه مسألة النزول عن ركبة والعالم فهي في يديها تصبح بيضاء شدة ما قصب في الأرض وتراسق الأرض لشدة ما يسجدون لله ويوطيلون السجود والقرآن دوي كدوي النحل عندما تدخل الجامعة قبل خطبة الخطيب وقيامه تجد المسجد له دوي بقراءة القرآن يعني أهل زهادة أهل القيام ليه ما تنفع كثرة العبادة والزهادة والبكة إن كانت على غير هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم العبرة ليست بكثرة العبادة ما أكثر ما يبكي الروافض ويلطمون أنفسهم ما أكثر ما يبكي هؤلاء الذين يسجدون عند القبور ويتخشعون ويبكون ما أكثر هذا ولكن ليس ضابط على صحة ما هم عليها إنما الضابط صحة الاعتقاد وسلامة سلامة المنهج ولأقتفى في سائر الأمور لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هل حذر من أوصاف ذوات أو من صفات عبادات؟ أجيبه صفات عبادات هل ترك الصحابه العبادات؟ تركوا الصلاة تركوا القرآن لأن هؤلاء تحقرون أنفسكم عندهم فاستمروا معاشر من استقمتم على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تعبثن في شيء من السنة ولا يغرق من تشبه بأهلها وليس منها ولتستمر حلق العلم ولتستمر العناية بالقرآن ولتستمر مجالس الخير ولا يضغها خوالج يخرجون في أي زمان فالصحابة رضي الله عنهم مع أن النبي قال تحقرون أنفسكم عند هؤلاء وذكر تلك الصفات ما ترددوا ولا تلكوا ولا تأخروا عن ممارسة الشعائر الدينية والأفعال التعبدية ابدا مع أن أولئك يفوقونهم من حيث الفعل أما من حيث الاقتداء فلا والله إنما الصحابة هم أهل الاقتداء الذين أمر الله تبارك وتعالى الاقتداء بهم كما قال سبحانه عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصده جهنم وساءت مصيرا فهم أهل الاقتداء وبهم كذلك إذن هذه صفات الخوارج الذين يخرجون على ولاه أمور المسلمين وهذا النوع النوع الثاني النوع الثالث طبعا النوع الأول في السمع والطاعة حق او باطل لانهم يرون العصمه لا والثاني لا يسمعون ولا يطيعون لا في حق ولا في باطل لانهم يرون النهي كافر النوع الثالث من يسمعون ويطيعون في طاعه الله فان امرهم بالمعصيه لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق مع بقاء أصل الطاعة والسمع له وليس هذا الفعل المخالف سبب في الخروج في الخروج عليه فهم أهل اعتدال فمن رأى العصمه في ولاة أمور المسلمين ففيه وجه شبه من الروافض ومن وراء وجوب من يرى وجوب العصمة فيهم ففيه شبههم من الخوارج تبحتم لهذا من يرى وجوبا يكون معصومين فهذا فيه شبههم من الخوارج ومن يرى أنهم معصومين هذا فيه شبههم من الرافض ولكن أهل الاعتقاد الصحيح السائرون على هدي السلف الصالح يرون أن السمع والطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وليس وقوعه في هذه المعصية سبب في عدم طاعته في الأمور الأخرى وبهذا تستقر وهذا هو الذي ندين الله تبارك وتعالى به في هذه المسألة التي قلما تجد مصنف من مصنفات العلماء في العقيدة. إلا ويذكرون مسألة السمع والطاعة لولاة أمورهم ونرى السمع والطاعة لمن تولى أمرنا براً كان أو فاجراً في الجهاد وفي الصلاة غير ذلك ليس الشرط ولذلك انظر براً كان أو فاجراً لا الخوارج ما يبونوا فاجراً لأن أصلاً لا تنعقد للفاجر عندهم ما تنعقد ثم صار هذا الاصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم فكيف العمل به العمل إنه يعلّب وإن كان عالم فبعضهم لا يسمع الغريب أن بعض الشباب في بعض البلاد بل في غالب البلاد عندما يسمع نصوص السمع والطاعة يستغرب لأنها غيبت عن أسماعهم لأن الشباب بين أمرين إما عدم معرفة الحق بدليله أو أن هناك من يحجب وصول الحق إليه وإلا فأهل العلم في كل زمان قالوا مقالتهم المسموع منها والمدوم منها ولكن يحجبون ذلك عن وصوله إليهم من خلال وسائل التوجيه والإرشاد فإن كان إعلام يسعون أن لا يتكلم فيه من يبين هذه المسائل أو كانت تسجيلات أن لا تنشر أشغطت من يقولون بهذا أو إن كانت مكتبات أن يحجب ذلك الكتاب بل ربما يحرق بل ربما يتلف بل ربما تمارس معه جميع وسائل الحجب حتى لا يصل الى الناشئة ماذا يفهم من هذا؟ لا يريد الناس أن يعلموا هذه الأدلة والنصوص وهذا فيه كتمان للحق من انتشاره الخلق وكم أناس على هذا وينبغي ان يستغفر الله تبارك وتعالى من هذا الفعل لأن حجب فبعض الناس عندما تورد لهم آيات الاسماء والصفات ويبين لهم الاعتقاد الصحيح فيها يقول هذه الايات للحشوية يستدلون بها ويتهم بها اتبعوا السلف ويسمونهم حشوية ويمتدحون انفسهم باهل الكلام تفتخرون باهل الكلام افتخروا بما هو مدم فالافتخار بالكتاب والسنة وبعض الناس عندما تذكر له الآيات المتعلقة بتوحيد العبادة والتحذير من الشرك يقول هذه آيات الوهابية هذه الآيات يستدل بها الوهابية فقط أليس كلام الله؟ قال الله قال رسول الله ما ما هي الوهابية لا نعرف إلا الإسلام وأهل الإسلام ومن سار على ذلك باتباع الهدي والحديث والأثر واقتفاء السلف أهل الحديث أهل الأثر الأثر السلفي هذا الذي نعرفه المسلم ولكن لا يريدون هذه الآيات وهذه الحديث التي تكلمت في العبادة ونسمع أيضا في بعض هذه الأزمان عندما يتكلم من يتكلم في السمع والطاعة ويولاد الأمور يريد الآيات والأدلة على ذلك قال هل الإسلام كله قد بينتموه حتى تاتوا تبينوا هذا سبحان الله أليس هذا من الإسلام أقول هذه لا يستدل بها إلا علماء السلطة علماء الحكام هذه أحاديث وآيات علماء الحكام يرددونها دائما وفي هذا الزمان بيسمونهم الجامية احذروا من هؤلاء يا إخوان هؤلاء لا يريدون قال الله قال رسول الله سواء من يرد في مسائل الصفات فهؤلاء يحشرون مع أهل التأويل أو من يردون يحشرون اعني بها أن يكونوا مع هؤلاء وليس يعني بها المال فهؤلاء يلحقوا بمجموعه من يؤول وأما من يرد ما يتعلق بالتوحيد والعبادة يلحقون باولئك دعاه الشرك والتصوف والبدع والضلال والذين لا يريدون ايات الاحكام او المتعلقه بولات الامور يلحقون بالخوارج الذين لا يرغبون في ذلك أليس هذا موجود؟ أجيب بلى وبحرقة وألم وأسى وأسف فالله المستهان إذن انطلقوا معاشي طلبة العلم نصحة لأخوامكم ومبينين لزملائكم ماذا يجب أن دين الله تبارك وتعالى به؟ إن كنا صادقين في ان دين لله بالدين الصحيح في كل ما يتعلق في أحكام الشريعة فليس الدين أشياء دون أشياء بل الواجب أن تدخلوا في السلم كافه، وليس بعض الأحكام دون بعض فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فعندما تورد الآيات التي تريد أنها توافق ما قد ملت إليه من هوا تفرح بذلك وتكون نشوان وإن ذكرى خلاف ما تريد تحزن لذلك وتكون غضبان لا كن فرحا بذلك مسرور فوالله إن هذا يخشى عليه لانه يرغب في رد النصوص ويخشى عليه من من لم يحكم شرع الله في نفسه أي تحكيم للشريعة ترغب وأنت لم تحكم الشريعة في نفسك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما الذي يجد في نفسه حرج من ورود النصوص في ما تقدم في أحكام الاعتقاد أو الاتباع ليعلم أن في قلبه مرض وهوى فليعالجه سريعاً بالاستقامة والرجوع الى الهدى فربما تجد عند بعض الناس صلاح في مفهوم اعتقاده في الاسماء والصفات وتجد صلاح في مفهوم العباده ولكن فساد في مفهوم سنن الطاعه كما وقع لمن ذكرته ذلك بالامس القريب الخوارج ماذا وقعوا فيه الذين قاتلهم علي بن ابي طالب رضي الله عنه نعم وقعوا في ثلاث ما هي نريد من لم يشارك من لم يشارك قبل نعم قم كفروا الحاكم خلعوا البيعة اعتزلوا الجماعة فضل فضل ما أشبه الليلة بالبارها كفروا علي بن ابي طالب وخلعوا بيعته وقال لست للمؤمنين بامير فإن لم, تكن ليس لست أمير فان لم تكن لست للمؤمنين بامير فانت للكافرين امير يكفيك وحده ها فاذا لم تكن للمؤمنين امير فانت للكافرين أمير كفروا ما أسهل التكفير فليس لك البيعة واعتزلوا الجماعة في أي منطقة ذهبوا في حرورة فما أشبه الليلة بالبارحة مما وقعوا في هذه الثلاثة ثم يأتي من يقول لهم في مسألة الأسماء والصفات وتوحيد العبادة وهم كذا كما يقول البعض هم سلفيون في هذا إذن الخوالج العوى السلفيون فيها واضح أو يأتي البعض ويقول لهم سابقة إذن ابن ملجم له سابقة في الإسلام تعرفون ابن ملجم عبد الرحمن ابن ملجم حافظ لكتاب الله من تلاميذ ابن عباس كتب له عمر بن الخطاب وعائشة كتب له و من تلميذ عائشة هو ابن عباس كتب له عمر بن الخطاب تزكيه خطية من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى عمر بن العاص أرسلت لك برجل آثرت به لك على نفسي اجعل له دارا يعلم الناس القرآن وصل الكتاب عمر بن العاص فجعل له دار يعلم الناس القرآن يحمل تزكيه خطية من عمر ما تنفع التزكيات إذا تغير أهلها فمغتر الصحابه بتزكية عمر وقد بدل الرجل ما كان عليه فتأتيني بتزكية قبل سنين تلك تزكية ذلك الزمن أما الآن حرفت وبدلت وقاتل واجتمعوا الثلاثة والقصة تعرفونها فقالوا بعد أن تعاهدوا على قتل أئمة الكفر تدرون من أئمة الكفر يقصدونهم علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص هؤلاء عندهم أئمة الكفر قالوا ما هو قال قتل هؤلاء تعاهدوا عند الكعبة مثل اللي تعاهدوا أول أمس عند الكائبة وهم يستغلون حرمة المكان حتى تصبح لهذه العهود والبيعه مهابة في الصدور كما يقع عند بعض الفرق والجماعات البيعة وبعضهم يقول لا ليست بيعة عهد عهد عهد أو بيعة أو ما يلزم الناس لا تلزمهم بما لم يلزم بهم الشرع بيعة لكتاب الله على سنة رسول الله لولي الأمر المبايع ومن ليس عنده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالتكليف بحسب ما هو موجود تعاهدوا على ذلك قالوا أول فجر ثالث جمعة فجر ثالث جمعة من رمضان القادم نقتل هؤلاء تخطيط توزيع مهام تحديد أهداف جمع للأموال فجمعوا حتى أحدهم يقول لذلك أربعين دينار شحت السيف يتبرعون ينفقون ثم يقول لو ضربت به جمل أو فيه سقط فأتي لصاحب الله فقال هل لك بخيري الدنيا والآخرة قال ما هو قال قتل علي بن أبي طالب قال يا هذا ألا تعلم سابقته في الإسلام؟ ومنزلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا فما زال به ألا تذكر ماذا فعل بإخواننا ألا تذكر ما فعل بهم كذا لما قتلوا في كذا يوم قتلهم يوم النهروان ويوم فعل ما فعل فما زال به حتى أخذهم أهل. انظروا لذلك اعتزال مجالسة أهل البدع مهم فمن عرفت بهذا الفكر اتركه فر منه فرارك من الاسد من الاجرب من المريض بالمرض المعدي بالرايحه فر منه تماما ياتي لي علي بن ابي طالب وقد شحذ سيفه وعلي يمر بالدور ويضرب الابواب ويقول الصلاه الصلاه وهو ذاهب لصلاه الفجر يوم الجمعه على حسب التخطيط فيهوي إليه الأول ثم يضربه علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيأتي بملجم ثم يجعل السيف في مقر الرأس علي بن أبي طالب ثم يثلو قول الله عز وجل ومن يشي نفسه ابتغاء مرضات الله بالقرآن يحتج فيضربه فيقول ذق عذاب الله يا عدو الله منهم علي بن أبي طالب القصة طويلة ولكني أبين فقط حال ابن ملجم وإلا معاوية لم يقتل إنما أصابته في لحم واتخذ بعد ذلك المقصورة وهي الحراسة ومن بعده جميع ولاه أمور المسلمين يتخذون الحراسة في الصلاة بعدما اتخذ عمر الخوارج هم سبب اتخاذ ولاه الأمور الحراسة أثناء الصلاة. يخشون الخوارج يأتون يسلون مع المسلمين هل نستطيع نقول اخرج انت خارجة اتصلي معنا فكانوا يتخذون الحراسة فاتخذ المقصورة وأما عمرو بن العاص فصلى بهم خارجه فكان مريض فلما أتى من الضحى فإذا عمرو يأتي ويحييه الناس بتحية الأمير قال إذا من قتلت قال له عمر أردت عمرا وأراد الله خارجه فانطلقت مثلا أرجع إلى من قتل علي بن أبي طالب وكان منتصب ويردد الأذكار والأجعية والتهليل ويقول لهم اقطعوا أطرافي واجعلوا آخر ما تقطعون لساني لساني أذكر به ربي تذكر ربك وتقتل المبشر بالجنة وتقتل أبو الصفطين الخليفة الرابع وقد قتله مغتبطا بقتله يرى كفرة بان للناس أن هذا قاتل علي بن أبي طالب ما أسوأ الفعل والفعلة وما أسوأ هذا الفاعل انتشر في الناس الأمر ثم يأتي من يمدحه فيأتي عمران بن حطان وهو مما روي له في البخاري عن عائشة فيمتدح ابن ملجم على فعله و. عمران بن حطان بداية أمره كان على السنة وها الروايات التي رويت عندما كان على ذلك على قول اختاره بعضه العلم ثم بعد ذلك أراد أن ينكح امرأة فكانت خارجية فنصحوه منها قال اصرحها فأفسدته فيمتدح هذا ابن الجم فيقول يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من العرش رضوانا اني لا اذكره يوما فاحسبه او فالبديه عند الله يزكيه يزقيه ويزكي عمله ويزكي مقصده ويرفع درجته عند الله ويختم له بخاتمه حسنه فما اكثر مني بني ملجم وما اكثر بني حطه ممن يمتدحون الخوالج على افعالي التي بان للناس عوار ما فيها والأصل الرابع نتناوله في الدرس القادم إن شاء الله وصل شيء ما وصل طيب ذكرنا في الدرس جملة من الأحكام تتعلق في ولاة أمور المسلمين أختصر منها لهم السمع لهم الطاعة الاجتماع عليهم ترغيب الناس في ذلك جمع قلوب الناس إليهم عدم تنفير الناس عنهم البيعة لهم النصرة لهم عدم الافتيات على أمرهم وهكذا أمور كثيرة وبينا حال الناس مع ولاه الأمور تذكرنا ثلاثة أحوال، من يذكرها؟ طبعا. سمعتم شيء؟ صنف غلو، فرأوا فيهم العصمة والصنف في أن يجب أن يكون فيهم العصمة. ما الفرق بين الأمرين الذين قالوا فيهم العصمه يرون السمع والطاعة لهم في الحق والبطل لأنهم يرون أن أخطاءهم صواب وهذه عقيدة من ذكرها النوع الثاني أنه يجب أن يكون فيهم العصمه فهم لا يسمعون ولا يطيعون لهم في حق ولا باطل لان قد وقع منهم بعض الايه المخالفات النوع الثالث ويبقى للسلطان امره حتى وإن وقع منهم هذا انا من هؤلاء وأدين الله بذلك ونسأل الله يحشرنا على ذلك وأبرأ إلى الله من الصنفين الذين وافقوا خليك قائم الذين وافقوا الخوارج ووافقوا الروافق فمن راينا أن يجب فيهم العصمة ومن يرى أن فيهم العصمة كلهم كذلك وسنضرب مثال هؤلاء في الدرس القادم ممن يرون في أولادهم أمورهم عدم الوقوع في المخالفة تفضل اسئله تعلق بس خذ ما شئت واترك ما شئت هل الأمير في السفر يبايع وكيف طريقه جعل الأمير في السفر وهل تسمى بيع الصغرى الأمير في السفر يختار لأن من طلبها لنفسه لا يعينه الله عليها وتكون في الثلاثة فما فوق والشوء فلان أنتميرنا في الغالب الكبير أو القائد أو الدليل أو اللي يعرف أو هم رايحين معه واللي اللي يكون عنده مثلا ثلاثة عازمين فلان مدعو عند فلان وذهبوا له السفر اجابه الدعوة المدعو فلان فهذا هو اولى ان يجعلونه امير لهم لكن منذ ان يخرجوا من البنيان لا بد ان يؤمروا فتكون احكام السفر فاحكام السفر هي بالخروج من البنيان سواء الدعاء سواء الافطار سواء القصر سواء التامير فاذا لم يؤمروا احدهم تامر عليهم من الشيطان اما البيعه ما اعلم من فيها بيعه لم أحصل على كتاب من اول الدروس. الظاهر أنه شاف مسألة أمس وأراد أن يكررها اليوم. تعال تعال يا من لم تأخذ كتابنا أول الدرس. ايش الفرق بين طاعة الامره في المعروف وطاعة الوالدين والزوجة؟ بغير معصية الله. يعني الزوج أمر أن يأتي زوجته في دبرها. توافق؟ ما توافق؟ ما لا طاعه عليها لكن امرها بقضاء وطرح تجيب في الحرف المشروع عليكم السلام خذ لك كذا كيف يتم البيعه الأمر. أهل الحل العقد لا يلزم جميع المسلمين يبايعون وأن تكون صفقة اليد هذا بايع أهل الحل والعقد انتشر الأمر فهل الامصار بايع أبو بكر هل قالوا لا سمع له ولا طاعه لاننا لم نبايعه واضح كذلك عمر كذلك أهل الحل والعقد كاف في ذلك كيف نرد على من استدل وجعل الصحابه وهجره الصحابه الى بلاد الحبشه تلك هجره من بلاد كفر يعادى فيه اهل الاسلام الى بلاد كفر يحترم فيه الاسلام اما الان يهاجرون من بلاد الاسلام الى بلاد الكفار الهجره من بلاد الكفار الذين يعادون فيه اهل الاسلام الى بلاد كفار لا يعادون فيه الاسلام وهذه هي الهجره الاولى هجره الحبشه أما وقد اظهر الله الدين وجاء نصر الله والفتح ودخل الناس في دينها افواج فلا هجره بعد بعد الفتح وكانوا ينتقلون بلاد الاسلام الى بلاد من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام اما الان يخرجون من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفار ويسمونها أرض المهجر يسمونها أرض المهجر هم لا يريدون أن يحكموا بالإسلام يريدون أن يحكمونهم بالإسلام الذي عندهم وإذا لو يريدون الإسلام فمثال قائم هذه البلاد الإسلام قائم وما هناك من خلل فكن ساعم في الأصلاح يريدون الهجب التام ثم البناء الجديد البناء مستوين على سوقه والزرع قائم مستوين على سوقه يقول أعد لنا الأوصاف التي ذكرها ابن أبي شيبة في ذو الخويسرة راجع مصنف ابن أبي شيبة لم نأخذ منه الكتب على طلبة تعال. ف... ما وجه إدراج مسألة السمع والطاعة لولاة الأمور بباب العقيدة سؤال جدا ممتاز ما صاحب هذا السؤال تفضل. خذ من كل شيء ساجل لماذا أدرجوها؟ أدرجوها لأن فيها وصف كاشف لحال المخالف ويوردون معها أيضا مسألة المسح الخفين الرافضة لا يرونها الخوارج لا يرونها كذلك هذه المسألة كذلك هذه المسألة فهم يريدونها باعتبار حال المخالف عندك من هذا خذ هذا كله من شئت بس لا تبيعه. مسألة المسعى الخفين يقول ونرى المسعى على الخفين والترضي والرضى عن الصبطين والإمامة للشيخين وهكذا يريدونها وهي مسائل في الفقه على كل الجاهليه هنا اخي يقول على ضوء ما عرفتم به الجاهليه يدخل فيه كل امر قالق الاسلام والسنة ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم القرون المفضله بل وفي وقتنا هذا وحذر منه العلماء فهل لأن أقول نقول بهذا الفهم وهل هذا يخالف ما قلنا اين صاحب هذا السؤال اين صاحب هذا السؤال اخذت كتب اعطه نسخه وين الاخر اعطه نسخه من المتدين في موجود و لا نسخة نسخه من عليكم السلام لا لا يخالف ما قلنا ماذا قلنا قلنا هو الجاهليه وصف لكل قول وصف لكل قول الوصف لحال ما قبل الاسلام من كل قول او فعل او اعتقاد اتى الاسلام برده يعني الذي يأتي بعد الإسلام أو الآن هو مما يخالف فيلحق بالجاهلية هل هو مما اتى الإسلام بالأمر به؟ بهذا القدر كفاية وصلى الله وسلم على محمد ونسخة هذه احفظوها إذا اتيت غدا أجدها إن شاء الله